لك ب بأن الذيينَ كَفرَرُ التَّبعُ الباطِلَ وَأَ الذيينَ آمن التَّبعُ الحَقَّّمِ الرَبّهم كَذَلِكَ يَضْلِب الله لِنَّاسِ أَمثَالم فإذاَا لَيتُم الذيين كَفرَروا فَضَربَ الرقابَ. حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها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 جنات تجري من تحتها الأنهار والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوا لهم وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله كَمَا زُيِّنَ لَهُمْ سُوءُ عَمَلِهِمْ وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ مَثَلُ الْجَنَّةِ التي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ فِيهَا أَنْهَارٌ مِنْ مَاءٍ غَيْرِ آسِنٍ وَأَنْهَارٌ مِنْ لَبَنٍ لَمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ وَأَنْهَارٌ مِنْ خَمْرٍ وَأَنْهَارٌ مِنْ خَمْرٍ لَذَّةٍ للشاربين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 وَقُول الذينَ آمَنوا لَل نُزِلَ سُورَ فَإذاَا أزِلَ سَُة مُكَمَةُ وَذُكِرَ فيِيهَا القِتَان رَأييتَ الذينَ فِي طُل بِهِمَّ رَضَُ غرُونَ إلَيكَ نَنظرَرَ الْ المَغْشّ عَلَيهِ مِنَ المَوْوتِ فَأَللَهُم قعتُ وَقَْل فَإِذاَا عزَمَ الْ الأأَمْرُ فَلَهُ صَدَق اللهَّه لَكَانَ خَيْرَ لهُم فَهَا العسَييتُم إتَ وََّْتُمْ آ تُفْسِدوا فِي الأررضِ وَتُقَطِعُواأَ الررحَامَكُمْ أُلائِكََّينَ لعَلَهُم اللَّهُ فَأَصََّهُم وَأَعْماء بِصَارَم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 وَلَنَ شاه لأَرَينَاكَهُم فَلرَفْتَهُم بِسماَاهُم وَلَ تَعرفِفَ النَّهُم فِي لَحْن القَوْلِ وَلهَّهُ يَعلَُ أَعمَادَكُمْ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 ثُمَّ ما تُ وَهُم كُفَّار فَلَ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ فَلَا تَهِنُ وَتَدَعوا إلَى السَّلْمِ وَآنتُمُ الْأَلَونَ واللَّهُ مععَكُم وَلَتِ رَكُمْ أَعْملَكُمْ إَِّ مَنْ الحَيةُ الدّنْيا لعب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 واللهُ الغَنِيّ وَآاتُم الْ الفُقَر وَلَّهُ الغَنّ وَآاتُمُ الفُقَر وَإِتَتَ وََّ يَسْتَبَد القَوْمًا غَيرَكُمْ ثم لَا يَكُُ أَمْسَدَكُمْ